وإذ يتحاجون في النار فيكون الضعفاء النذين استكبروا اننا كنا, كنا لكم تبع فان انتم مغنون عنا فان انتم مغنون عنا نصيبا مننا قال النذين استكبروا إنا كل ان كل فيها الله قد حكم بين العباد ان الله قد حكم قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنت جنن ادعوا ربكم يخفف يخفف عنا يوما يخفف عنا يوما من العذاب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 ادعو فدعهم وما دعاء الكافرين الا في ضلال إلا في ضلال إِ لن صُنُ سُنَد والذينَ آمن والَّذينَ آمنوا في الحياتة الّيا في الحياتة الدنيا وَيوم ي قوب الشاء وَيوم يقوب يوم لا ينفع الظالمين معذرته يوم لا ينفع الظالمين معذرته ولهم اللعنه ولهم اللعنه ولهم اللعنه ولهم, اللعنة ولهم